وَظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وقال سبحانه يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ فهو مطلع على عباده جل وعلا لا يعزب عنه مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما من ساكن يتحرك إلا بإذنه وما من متحرك يسكن إلا بإذنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون متى يكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون عارم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن المسكين هو العبد هو الإنسان الذي سماه ربه ظلوماً جهولا. إذا مسه الضر دعى الله وهرع إليه وإذا مسه الخير قال إنما أوتيته على علم مسكين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة مسكين أولئك الذين خسروا أنفسهم لم يخسر معهم نبي ولا رسول ولا ملك إنما يخسرون أنفسهم فقط لوحدهم وتعظم الخسارة في عين صاحبها إن كان هو لوحده الخسران أو الخاسر بين الناس وهكذا سيظن الخاسرون أنهم هم الوحيدون الذين يخسرون وأن كل الناس قد نجوا وفازوا, وفازوا أيها الأفاضل الكرام إن هذا العظيم سبحانه والرب الكريم مع استغنائه عنا وهب إلينا أياما نعود بها إليه وقد تكلمنا عن هذا في الخطبة السابقة ثم لا زالت الأيام وهذه تنقص وتنقص حتى ما بقي منها إلا يومين أو ثلاثة والسعيد من وعظ بغيره والسعيد لمن تنبه لحاله ونظر في عطفه ونظر في نفسه وعمل وعمل في هذه الأيام التي بقت لعله يعوض ما خسره من الأيام التي مضت السعيد والعاقل واللبيب هو من استدرك نفسه والقرآن يأمر بالاستدراك أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ استدرك ارجع أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, لذكر الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أرجع استدرك إن الله يقبل التوبة عن عباده أرجع استغفر عد إلى الطريق عد إلى الصراط المستقيم إن لسان الحال هو لسان المقال عصيتنا فسترناك واستهديتنا فهدينا، فلما رجعت إلينا قبلناك إنه سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن لا تضره المعاصي كما لا تنفعه الطاعات. يعيش سفيان الثوري وهو أحد أئمة الدين لحظات سكرات الموت فبكى فقالوا تبكي ذنوبك فرفع قشة قشة من الأرض وقال أترون هذه هينة عليكم قالوا نعم قال فإني أعلم أن ذنوبي أهون على الله من هذه عليكم ولكني أخشى سوء الخاتمة إنه الرجاء وحسن الظن بالله يقول صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه فأحسن الظنون وارجعوا إلى الله ولا تب إليه وأن, وأن ننفض غبار المعاصي عن قلوبنا ونجلو هذه القلوب إن يوما سيمضي سيأتي على الناس ثم ثم سيمضي هو يوم هو خير أيام الدنيا عند الله يوم عرفة اليوم الذي أكمل الله به الدين كما قال عمر ابن الخطاب حين جاءه يهودي فقال له ثمت آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناها عيداً أو لاتخذنا ذاك اليوم عيداً فقال عمر أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيقول عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت نزلت يوم الجمعة يوم عرفه بعد صلاة العصر هذا اليوم الذي أكمل الله به الدين هو اليوم الذي يباه الله عز وجل بعباده ملائكته يقول انظروا انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم يوم الغفران العظيم يوم تحط الذنوب والخطايا يوم تنظف فيه السجلات والكتب فتصبح بيضاء نقيه هو يوم عرفه يوم بلا ذنوب خطايا يوم الرضوان ويوم الغفران يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة ويغفر الذنوب يوم أكمل فيه الدين ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم عن صيام يوم عرفه يقول يكفر يكفر سنة ماضية وسنة قابلة الله أكبر من شدة عظمة هذا اليوم عند الله أنه لا يكفر سنة مضت بذنوبها بل يكفر سنة قادمة بذنوبها والله واسع عليم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير وهو الغفور الرحيم وجمع على المسلم أدباً مع الله أن يستغل للأيام التي يعطيها له الله فيرجع بها إليه. ومن سوء الأدب مع الله وحاشاكم أن يكون بينكم من هؤلاء من سوء الأدب مع الله أن يعلم الرجل المسلم أو المرأة أن الله يهب يهب له يوما أو ساعة وعده بها أنه إنعاد. ورجع غفر له وكفر عنه ثم هو يعرض يعرض عن تلك الساعة ويعرض عن هذا اليوم وكأنه لا يعنيه هذا من سوء الأدب مع الله والله أن يهب لك الله فرصة ثم تستغني عنها يا الله والله هو الغني الحميد إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز نحن الفقراء نحن بحاجة إلى كل لحظة يعطينا الله إياها. يعدنا بها أن يغفر لنا بها يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه إلا استجابله قال أهل العلم هي بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب ويقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول عليه الصلاة والسلام وذلك كل ليلة يقول أنس بن مالك قال يقول الله عز وجل والحديث قدسي يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالئ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة بيني وبينك جسر حب خالد ورؤى أن تحرك كل قلب جامد بيني وبينك من صلاتي سلما ما زلت أمنحه عزيمة صامد أرق عن الدنيا أرق به عن هذه الدنيا التي تغري ببهجتها فؤاد العابد أخطأت أخطأت يا ذا العفو حتى صرت في طرق الأسى أمشي بذهن شارد يا رب عفوا إن ذنبي لم يزل عب أن يعذبني ويهن ساعدي اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم أن يسألك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي جميع ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إن العبد التائب الع... إن العبد التائب الآيب إلى الله إنما جزاؤه الجنة حيث وصف الله عز وجل الجنة بأنها أعدت للمتقين ثم تعجب حين تستمع إلى صفات أولئك المتقين فإذا بهم هم أهل الذنوب وأهل الخطايا الذين تابوا وصدقوا في رجوعهم وتوبتهم إلى الله اسمع ماذا يقول الله عز وجل وسارعوا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 والله يحب المحسنين ثم يزيدك الله من صفاتهم فيقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر وهم يعلمون ثم يخبرك بجزاهم فيقول اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هل تعرف من هو الآيب؟ هو الراجع بعد الذنب لكن هل تعرف من هو الأواب؟ هي صفة مبالغة من الآيب تدل على كثرة ذنوبه وكثرة رجوعه فالأواب هو كثير الرجوع إلى الله ما به هذا الأواب أعد الله له الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون ما توعدون لكل أواب حفيظ الأواب الرجاع بعد الذنوب يقول صلى الله عليه وسلم أذنب عبد فاستغفر أو قال إن عبدا أصاب ذنبا فاستغفر فقال اللهم إني قد أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله لملائكته إن عبدي هذا أذنب ذنباً واستغفر لأنه علم أن له رب يغفر الذنوب ويأخذ بالذنوب أي عاقب قال قد غفرت له قال ثم أذنب ذنباً آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله إن عبد هذا أذنب ذنباً واستغفر لأنه علم أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ بالذنوب قد غفرت له قال ثم أصاب ذنباً آخر فقال ربي أصبت ذنباً فاغفر لي فقال الله إن عبد هذا أذنب ذنباً واستغفر لأنه علم أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ بالذنوب قد غفرت لعبدي فليصنع ما يشاء أي؟ ما دام هذا حاله يتوب ويستغفر صادقا فإني لازلت أغفر له يقسم الشيطان فيقول لله عز وجل وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجساده فيقول الله وأنا وعزتي وجلالي لازلت أغفر لهم ما داموا يستغفرون اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم أن تغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك ما عصيناك سبحانك ما عصيناك استهانة بعذابك ولا استغناء عن ثوابك ولكننا قوم جهلنا حقك وما عرفنا قدرك فاللهم علمنا إياك ودلنا عليك وخذ بأيدينا إليك وبنواصينا إليك اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وما علمنا وما جهلنا اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا كبيرها وصغيرها. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رفقة النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أجرنى من النار اللهم أجرنى من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إننا نسألك الجنة اللهم إننا نسألك الجنة اللهم إننا نسألك الجنة اللهم احفظ هذه الأمة واكشف عنها الغمة اللهم احفظ هذه الأمة واكشف عنها الغمة اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احق الدماء المسلمين اللهم احفظ أعراض المسلمين اللهم احفظ أعراض المسلمين اللهم اطعم جائعهم واسقي عطشانهم واروي غمعانهم وآوي مشردهم وانصر ضعيفهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اجعل بلدنا الإمارات وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا